أو فيقول الجامع رحمه حفى الله عنه ثانيا جمع التكسير عرفنا في الدرس, في الدرس السابق كيف يعامل جمع المؤنث السالم عند جمعه على الأقسام الخمسة التي قسمنا الاسم إليها في أول الكتاب الصحيح والمنزل ومنزلته والمنقوص والمقصور والممدود ثم فصلا أخذناه في يتبع جمع المؤنث السالم يتعلق ما كان على وزن فعل من الأسماء انها تفتح عينه وما يتبع ذلك مثل ركعة وركعات وسجدة وسجدات إلى آخرها وعرفنا الأوجه والاستثناءات قال ثانيا جمع التكسير جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير في صيغات مفرده لفظا او تقديرا ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين هذا بناء على قول الجمهور بان قل الجمع ثناثة وهذا هو المعروف عند اهل اللغة لان المثنى عندهم له صيغة تخصه وجمعاً وتثنية تخصه والجمع ما فوق التثنية ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير في صيغة مفرده لفظا أو تقديرا فالتغيير اللفظي ظاهر وستأتي صوره تغيير اللفظ مثل أعلام غل غلمان كتاب كتب تغير لفظ الجمع يكون مخالفا مخالفة واضحة للفظ ماذا للفظ المفرد للفظ المفرد والتغيير التقديري نحو فلك تغيير التقديري ما وافق لفظ المفرد فيه لفظ الجمع ما وافق لفظ المفرد فيه لفظ الجمع نحن فلك فإنها للمفرد وجمعها فلك أيضا فلك للمفرد وفلك للجمع فإنها للمفرد وجمعها فلك أيضا إلا أن ضمة المفرد كضمة قفل وزن فعل مما يشترك به مما يشترك فيه المفرد مثل قفل والجمع مثل أسد يشترك فيه المفرد والجمع نعم ضمة المفرد كضمة قفل وضمة جمع التكسير كضمة أسد ويفرق بينهما بينه سياق الكلام فإذا قلت هذه فلك كثيرة هذا جمع مفرد هذا جمع وإذا قلت ركبت في الفلك الزرقاء هذا مفرد فالسياق يدلك على المفرد والجمع قال توضيح فلك بمعنى سفينة وبمعنى سفن لفظة تطلق على المفرد والجمع بلفظ واحد بلفظ واحد في الظاهر ووزنهما فعل فقد يقول قائل فلك في المفرد هي فلك في الجمع ولا أرى تغيرا فيها لان جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين واثنتين بتغيير ياتي شخص ويقول اين التغيير لا ارى تغييرا فيها قال فيقال اي جوابا عن هذا الاشكال التغيير تقديري فان وزن فعل فإن وزن فعل وزن من الاوزان المشتركه المشترك بين المفرد والجمع من الأوزان المشتركة أي التي اشتركت بين المفرد والجمع ووافق أن اجتمع في هذه اللفظة ففلك في المفرد وزنها فعل الذي هو من أوزان المفرد فهي مثل القفل وجمل وعند جمعها ذهبت هذه الضمة وأتي بضمة أخرى فصار وزنها فعلا الذي هو من أوزان الجمع فضمتها حينئذ كضمت حمر وشعث جمع أحمر وحمراء واشعث وشعثاء المقصود التنظير في ماذا في الضمة أنها على وزن فعل ولا يؤثر في ذلك أن حمر وشعث في الصفات وأن فلك إلى أسماء إلى جناس لا يؤثر مقصود الوزن أنه على وزن فعل قال فإن قيل وهذا إشكال أيضا انتبه له فإن قيل لما لا نقول إنها من الألفاظ التي وضعت للمفرد والجمع بلفظ واحد كما قالوا في جنب فإنها للمفرد والمثنى والجمع مذكرا كان أو مؤنثا ولم ارتكبنا هذا التقدير يعني لو قال قائل فلك هذه مثل الجنب تقول هذا جنب وهذه جنب وهذان جنب وهاتان جنب وهؤلاء الرجال جنب وهؤلاء النساء جنب لفظ واحد لجميع الاختلافات في الانواع والعدد فلماذا لا نقول فلك مثلها نقول هذه فلك وهؤلاء فلك هذه فلك يعني واحدة وتلك فلك يعني جمع تكون مثل الجنب تطلق على الواحد والجمع بلفظ واحد فما هو الجواب قال فالجواب أن الذي يدل على ما ذكرناه من أن فلك في المفرد غير فلك في الجمع وليست مما يطلق بلفظ واحد على الاثنين أولا أن تثنية على ما ذكرناه أولا أن تثنية فلك فلكان انظر الآن في التثنية تبين لنا أنها ليست مثل جنوب تثنية فلك فلكان فلو كانت فلك جنوب لقيل في تثنيتها فلك أيضا فتصير مثل الجنوب تطلق على المفرد, المفرد والمثنى والجمع لكن الأمر ليس كذلك فاتضح ما فصلناه والله الموافق نحن واضح لو كانت فلك مثل الجنوب تطلق على بلفظ واحد ووزن واحد من دون تغيير تطلق على كل هذه المتغيرات على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث لو كان كذلك لو كان كذلك لقينا ماذا لقينا في تثنيتها فلك لكن قالوا في تثنيتها فلكان دل على أن فلك في المفرد يعني فلك أنها واحدة وفلك في الجمع ضمتها ضمت فعل في الجموع قال والتغيير اللفظي الذي يحصل للمفرد على ستة أنواع هذا الذي مر في, في التحفه السنية الاول بزيادة فقط نحو صن وصنوان ما هي الزيادة؟ الألف ونون. الثاني بنقص فقط مثل تخمه وتخم نقصة التاء الثالث بتبديل شكل فقط نحو أسد وأسد الرابع بزيادة وتبديل شكل نحو رجل ورجال زيادة الألف مع تبديل الشكل وسرة الراء الخامس بنقص وتبديل شكل نحو رسول ورسل تبديل الشكل الذي والراء ضمت في الجمع ونقص حذفت الواو في رسول السادس بزيادة ونقص وتبديل شكل نحو غلام وغلمان تبديل شكل فالغين مكسورة في الجمع ونقص نقص الالف الذي بعد اللام وزيادة زيدت ألف قبل النون يعني بعد, بعد الميم زيدت ألف بعد الميم ألف بعد الميم ونون قال أقسام جمع التكسير جمع التكسير على قسمين جمع قلة وجمع كثرة وكل قسم له مبدأ وغاية وأوزان أولا جمع القلة جمع الق القلة مبدأه فيلاصل من الثلاثة أو الاثنين على الخلاف المشهور في أقل الجمع وغايته العشرة غايته العشرة جمع القلة هذا هو المشهور أن غايته مذا العشرة قال وزانه أربعة وهي أفعله وأفعل وفعله وأفعال قال ابن مالك في الخلاصة أفعلة أفعل ثم فعله ثم تأفعال جمع قلة ومن أمثلته أسلحة وأفلس فتية وأحمال جمع سلاح وفلس وفتاة وحمل أسلحة على وزن ماذا أفعلة وزن قلة أفلس جمع قلة فتية جمع قلة أحمال جمع قلة فما عدا هذه الأربعة جمع كثرة قال ثانيا جمع الكثرة مبدأه من فوق العشرة وقيل يبدأه من مبدأ جمع القلة مبدأ جمع الكثرة من فوق العشرة وقيل يبتدأ من الثلاثة غايته آخر الأعداد قالوا أوزانه كثيرة تزيد على العشرين وإليك جدولا نرد فيه أمثلة عليها فأما شروط مفرداتها وبيان المضطرد من ذلك والكثير والنادر ففي غير هذا الكتاب بدأ بالأوزان ذكر 24 وزنا نقرأها الوزن الأول أحمر وحمراء في المفرد جمعها حمر على وزن فعل على وزن فعل الوزن الثاني في الجمع فعل قال الثاني حمار وحمر على وزن فعل الثالث غرفة في المفرد غرف على وزن فعل الوزن الثالث فعل الرابع كسر وكسر على وزن فعل كسر على وزن فعل الوزن الرابع الخامس هادي وهداه على وزن فوعاله وهذا الوزن الخامس فوعاله عندما من هذا السؤال هداه كيف كانت على وزن فوعاله كيف كانت على وزن فوعاله هداه أصرها هداية أصرها ماذا هداية تحركت اليوم فتحها ما قبلها فقلبت ألفا هدى مثل قضاء قضايا كامل كمله على وزن فعالة جريح جرحى على وزن فعالة كوز كوزة على وزن فعالة صائم صوم على وزن فعال صائم أيضا صوام على وزن فعال جبل جبال على وزن فعال فلس فلوس على وزن فعول هذا جمع كثرة وجمع القلة في فلس أفلس قال غلام غلمان على وزن فعلان قضيب قضبان على وزن فعلان كريم كرماء على وزن فعلاء شديد أشداء على وزن أفعلاء كاهل كواهل على وزن فوعل سحابه سحائب على وزن فعائل صحراء صحار على وزن فعالي التنوين في صحار ما هو ما هو التنوين في صحار عب نعم تنوين عبضة. عن الياء المحذوفه لماذا ليس تنوين تمكين لماذا ليس بتنوين تمكين لأنه ممنوع من الصرف صحار ممنوع من الصرف والمنوع من الصرف لا يدخله تنوين التمكين فالتنوين الموجود تنوين عبض قال صحراء صحارا وزن اخر على وزن فعال لا نعم كرسي كراسي على وزن فعالي جعفر جعافر على وزن فعال ومسجد مساجد على وزن مفاعل اسمح مصابيح على وزن مفاعل تتميم من جمع التكسير صيغة يقال لها صيغة منتهى الجمع ويقال لها الجمع المتناهي من أمثلتها الألفاظ مساجد وصيارف وسلالم وكواهل وكراسي وصحاري, وصحاري وأجانب والألفاظ مصابيح وقناديل وقوارير وسفاريج هذا يسمى الجمع المتناهي لأنه لا يجمع مرة أخرى. الجمع قد يجمع لكن إذا وصل إلى صيغة مفاعل أو مفاعل توقف فلا يجمع بعد ذلك. والمتامل لهذه هذه الألفاظ يجد أنها قد شملت عدة أوزان تنتظم في فرعين لكل فرع ضابط. انظر الآن مساجد. صيارف سلالم كواهل كراسي صحاري أجانب نعم طيب هذا هذا فرع الفرع الثاني مصابيح قناديل قوارير سفاريج لو قلت لك ما هو وزن مساجد الوزن التصريفي وزن مساجد الميم زايدة هكذا سنقول ماذا مفاعل مفاعل ما هو وزن صيارف فاصله صرف ماذا سنقول الوزن التصريفي الوزن الدقيق صيارف سنقول فيا عل الياء زائده الياء والالف زائده من صرف سلالم فعاء السلالم من السلم من سلمه فعاء عل فعاء عل لان العين مكرره فعاء عل العين التي هي لام واحده قبل الالف واحده بعد الالف فاعل كواهل فواعل كراسي من كرس ستكون فاعلي صحاري فعالي اجانب اصله الجيم الجيم والنون والباء افاعل هذه اوزان تصريفيه دقيقه بمقارنة الزاد مع الزاد والأصل مع الأصل لكن هذه كلها ما اعتبروها ولا احتاجوا لهذه التدقيقات فقالوا في هذه كلها على هيئة مفاعل قالوا فيها كلها ماذا على هيئة مفاعل قال وكذلك مصابيح على وزن مفاعل قناديل على وزن فعاء في قناديل على وزن فع ليل قوارير فواعيل سفاريج فعال ليل وهكذا قال والمتامل لهذه الالفاظ يجد انها قد شملت عدة اوزان تنتظم في فرعين لكل فرع ضابط فالاول فضابط الفرع الاول انه كل جمع بعد الف تكسيره حرفان التي هي ماذا مساء جد صياء رف إلى آخره وضابط الثاني الفرع الثاني أنه كل جمع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن وألف التكسير هي ألف تدل على الجمع ألف التكسير ألف تدل على الجمع مسبوقة بحرفين مفتوحين غالبا ويندر ضم الاول ألف تدل على الجمع مسبوقه بحرفين مفتوحين غالبا ويندر ضم الاول نحو سكارى هذا نادر والا فتح في الاول قال ويليها حرفان ويليها حرفان أولهما مكسور لفظا أو تقديرا أو يليها ثلاثة أحرف أولها مكسور ووسطها يا أنساكنة هذا الفرع الثاني أمثلة مسجد ودابة وقنديل هذه الألفاظ إذا أردت جمعها على صيغة منتهى الجموع فإنك تأتي بألف التكسير فتضعه على الوصف الذي وصفنا لك فتقول مساجد ودواب وقناديل وأوزانها مفاعل وفعال وفعاليل فقبل ألف التكسير في المثالين الأولين حرفان مفتوحان وبعده حرفان مكسور أولهما غير أن الكسر في مساجد ظاهر وفي دواب مقدر إذا أصله دوابب فأضغي لما مر بك في بابه أي في باب الإضغام وأحسب أنك لا تزال مستذكرا سبب قلب ألف داب واوا في الجمع دب داب هذه المفردة عند الجمع لما تقول دواب قلبت الألف التي كانت في المفرد ماذا قلبت واو مثل ما تقول صاحب وصواحب صواحب قال فإن نسيت فجدد به عهدا في باب الإبدال والله وفقك وقبل ألف التكسير في المثال الثالث قناديل في المثال الثالث الذي هو قناديل حرفان مفتوحان أيضا وبعده ثلاثة أحرف وسطها ياء ساكنة ومثل قناديل جمع مصباح وقارورة على مصابيح وقوارير ووزنهما مفاعيل وفواعيل عندك قلم يا ألف التكسير يكون مسبقا بحرفين أين ستضع الألف؟ بعد السين تصير مساجد وتكسر ما بعد الالف الكسر في مساجد ظاهر ام مقدر ظاهر طيب دابه حروفه دال ا طيب باء با. تاء مربوطه ستضع ألف التكسير بعد حرفين بعد الدال والألف هنا الألف هذه ستقلب واوا كما مر بك في باب الإبدال ألف دابة ستقلب واوا ثم تأتي بعدها بألف التكسير وهذه التاء المربوطة الصفح فتقول دواء بب مثل مساء اجتمع مثلا في كلمة وسبق اجتمع مثلا في كلمة هما توفرت فيها فيه مشروط الادغام فماذا ستقول دواب ممنوعة من ماذا من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجمعة حين قالوا في ألف التكسير ما بعده مكسور في دواب ما بعده مضموم بعده حرف مشدد المضموم أين الكسر مقدر أصله دوابب ما كان على خمسة احرف مثل قناديل قاف والنون والدال انفرد قنديل قاف نون دال وياء ولام قنديل أين ستضع ألف التكسير بعد حرفين فتصير ماذا قناء وهذه ستكسرها ديل قناء ديل حروفه عين صاد وفاء وواو وراء أين تضع ألف التكسير بعد الصاد والفا ستكسرها عصا في وبعد الفا ماذا؟ بعد الفا واو والواو الساكنه إذا سبقت في ماذا تقلب؟ ياء عصافير كذلك مصباح ميم صاد باء ألف ح ستضع ألف تكسير بعد الصاد فتقول مصا والباء مكسوره وبعدها ألف تقلب الألف ياءا وصابيح مصابيح طيب قال قال فقبل ألف التكسير قبل التكسير في المثالين الأولين حرفان مفتوحان مساجد ودواب وبعده حرفان مكسوران أولهما غير أن الكسر في مساجد ظاهر وفي دواب مقدر إذ أصله دواب ما مر بك في بابِهِ إلى آخر مقراه وكذلك قال وقبل ألف التكسير في المثال الثالث قناديل حرفان مفتوحان أيضا وبعده ثلاثة أحرف وسطها يا ساكنة ومثل قناديل جمع مسبح وقارورة على مصابيح وقوارير وزرهم مفاعيل وفواعيل تنبه عزيز قال تنبيه عزيز علمت أن أوزان كثيرة في صيغة منتهى الجموع تنتظم في ذينك الضابطين فتقليلا لهذه الأوزان يطلق النحاة عليها كلها أنها على هيئة مفاعل أو مفاعيل وقد يقولون فعال وشبهه, وشبهه ويريدون به استلاحا خاصا بهذا الباب فمرادهم من ذلك الشبه في العدد والهيئة واعتبار مجرد اللفظ وليس جاريا على مصطلح الصرفيين من مقابلة الأصلي بالأصلي والزائد بالزائد ومثل ذلك يقال في أبنية التصغير الثلاثة التي ذكرها في الباب التالي إذن لما نظر إلى هذه الأوزان المتشعبة الكثيرة وأنها انتظمت انتظمت في ماذا؟ في وزن واحد على هيئة مفاعل ولم يكن الغرض منهم بيان الأصلي والزائد، إنما الغرض هو الجمع المتناهي اقتصروا على قولهم على هيئة مفاعل أو قالوا على فعال وشبهه تقليلا للأوزان اختصارا للوقت حفاظا على الجهد مسألة يحذف من الاسم ما يخل بصيغة الجمع سواء كان أصليا أم زايدا تقول في جمع سفرجل ومستدع سفارج ومدعن طيب هذه المسألة نتركها إن شاء الله للدرس القادم كان ظهر لي رأيي ما دام أن أكثر الحضور هنا من منا لماذا ما نزيد درسا بعد الظهر هو سنكمله الأسبوع القادم إن شاء الله غدا الخميس ما في درس سننظر إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا رأينا أن نحتاجنا إلى درس إضافي بعد الظهر مثلا نأخذ درسنا في وقته ونأخذ درسا بعد الظهر طيب حتى نقسمه على فترتين لا يكون هكذا مرهقا طيب أو بعد يعني في وقت بعد العصر مثلا إذا لم يكن هناك شيء بعد العصر ما بعد الظهر أو بعد العصر هل عنده درس بعد العصر طيب إن شاء الله من يوم في المنسبة القادم لو جعلناه على درسين بعد الظهر وبعد العصر سنكمل الكتاب إن شاء الله تعالى في يومين أو ثلاثة أيام لأجل أن يتفرغ الإخوة قبل رمضان لما لما هم فيه من مراجعة القرآن وغير ذلك إن شاء الله هذا سيكون في الدرس أو في ماذا في الأسبوع القادم وهذه أوراق اختبارات القطر طيب أصيل طيب هذه أكرم ومحمود سامح وخالد البيضاني طيب من بقي ورقتهم معي او معكم أزالت معكم هارون ورقتك معك طيب طره على مدرس سامح طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك الشدوان لا إله إلا أنت استغفرت مهيوب معك ورقة ورقة القطر حطيك إن شاء الله تجلس معك يومين ثلاثة أسبوع ما عليك